بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل قائدكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه هو من فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أجناس فأوحى. قوا اذ يرشد تر ما يغشا ماذا البصر وما قر لا I okay. can't كم من ملك في السماوات لا توني لا توني شفاعتهم شيئا يسمون المرائكة تسمية الأنفا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يوني من الحق شيئا ولم يرد إلا الآيات الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم, وهو أعلم بمن ازدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليده إذ أنتم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وآلت Yeah. إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى فموه فما أبقوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأقرا والمتفكة أهو فرشها ما رشها فبأي آل هذا نذير من نذر الأولى أزفة الأزفة أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه أَفَمِنْ